يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَآئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِن